ايه soda مانتش معك بعد مانتش لا اهم شيء عم اللهم الا دعاده من باب العام كل الى اله ومرخص حواليان ايه dhab ahaantii uu amintu wada mantaaymo لكن laakiin qacmaha ay korro qaaday xilligaas ma soo adwado amiin haddii la maswaado amiin tahaddi laga tagi waydood inaa xiradaha adoon cadna hoos u dhax adiga maftaad kuliyada muqashiy amintu wada duco asal waxa ducada waa qarin xilligaana qodobaa lagu jiraa hoos u dhax haddii waxa waraaysa على القربات في الياس هيا انا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ونعد وان ان عرضنا اليمين صلى الله وسلم وصل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى آه. باب العمل عمل كوباب هي في القراءه القراءه هذا مرفوعا عمل الفلكي بمعنى قراءه الضوء سيده ويا اما كيفيه قراءه الملحقات هذا الى مقدار الجهد ومحلها يم شاء الله سريسه يم شاء الجهديه وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم عبدالله بن فنين عن نبيه عن علي بن مطالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم نهون هي عن لبس قصي حررت إن لحظون هي النبي صلى الله عليه وسلم عن تختم ين الذهب يفرقش مرخى صحاوي يفرقش اللغة لكتو يو عن قراءة ورانقي قرآن كيلغو أخر مرخى صحاوي يفرقو نحن شاهدك أنه عن قراءة القرآن في الركوع ركوعنا القرآن الأخير هي النبي عليه الصلاة والسلام طيب وحدثني عن مالك عن يحيى من وسعيد علبنا وحاوي النبي صلى الله عليه وسلم الحوري فأما الركوع فعظموا فيه رب وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء هذا الركوع تهي إلهي سبحانه وتعالى ويني هذي السجود تهينا مرضها سحوي أن ويأغرى ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن راهيم الحارف التيمي عن أبي حازم التمار تمرت ببنجر بحازم لكن مجلسة صحراء حليلها صلوة بن الدينار بليلها عن البياضي بياضي مرحب سحويان ونسبة ila beni bayaadta bin عامر bin zurayq qolada salon isbeynaya walay raa le beni bayaadta bin عامر bin zurayq qolada salon isbeynaya waxa kale loo yidhaahama bayaadaw darba salon isbeynaya dalkaan markaas bagdaad baa lagu jiray waana dal markaas xawayn dun laga sameeyo oo cad cad salon isbeynaya labada qolbo israam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعلى الناس دخل دشرة صباحة وهم يصلون يا وتوكني وقد علت أصواتهم وقد علت أي قرنقة أصواتهم عدكوا وقبل فقالوا بحور إن المصلي يناجي ربه وفك التوكني ربه بقبل فقيا فلينظر حفيري بما يناجيه به وحوق لفقيا إلهي سبحانه وتعالى ولا يجهر بعضكم بركين وكرقادم على بعض بركة كلا بالقرآن وقرآن كامحا شاهدك waxa wayan quraanka addimayshan mar ka dad badan iska fadhiyaan ee quraanka akhristanayaan adiguna salaadta tuganayso qaraada kor aadha ugu sii qaadib adiga u aksi iyo una ila kor u qaadan maadaama aad tuganayso intana waxa ka sii baxsanba hadii quraan la akhristanayo fiil masjid iyada annama ogolo in kor la isku qaad qaade nin walaba aad naftaada ma qashii way ila hadii kale وحدث وقدر, وقدر الدوصار ومثل هذا الحديث عن أبي سعيد بوكسوري وحدثني عن ماركة عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد البصلي عن عناس بن ماركة من ماركة الطويل وحلوق بحيانين ديربوها خاصة قعميسة ديرابة لإلهة عن أنس بن مالك أنه قال وحور وحوري قمت وانستاغي وراء أبي بكر وعمر وعثمان أبي بكر وعمر وعثمان بانستاغي فكلهم بما انتوت كانوا وحوري الله يقرأوا كان أخرين بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح السلاة الصلاة دمره فرفراني أخرجه مسلم حديث يا مسلم صصري وحدثني عن مالك عن عمه أذركي أبي سهيل بوكوري من مالك عن أبيه أبيه أنه قال وحوري كنا وحانواه نسمع كل دغيسه مقرئه عمر بن الخطاب عند الدار ابي جهل ابي جهل يقول له يا ساقتي سا ابي سال كم يجي سوره ما سواد نافع لا الهه ابوه ورو مارك النبي عامر قويه وايه بالبراط النبوي يسوقه دخايسه طيب وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان وحو اذا فاته شيء من الصراتي إلخ... انت حديثك يا قعري حديثك هو سومر لي قراءه ما نفضفلني شيخه اثارتي اما حديثي كسورتي في هذا الباب مو صورري الشيخ وحو كوجيه كلي امر خاصا اللهم صل عليه شغله روايه ذا كلي او مسلم موسى وباب حجة من قال لا يجهر لا يجهر بالبسمله اي صار حديث كونسون امام مسلم في سيحي طيب مركه وحاويان مخا لغه ودا حديثكم مثل إن مايو ان أن سو حاويان ان قراءه بسن كان لغات يما مايو بسن قسدي يسما لغات يكره مثال لغات يكره دي بنوكال شاء الله دي لا اله لكن بسن كان لغات يحديثه ما له بمعنى لمين الجهر الوية سنة روائد النخزين في سيح وكسو ساري كانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم وقر ضي مرقى لمين الجهرين روائد تاسع فسر إيسا مرقى تيواكما معراقنا في ألفية لا وخير ما فسرته بالوارد كدخ بالدخال لمن سائدي واحد أحكو فسلت وحاوه خير بمن كسوأل وراء مرقى النصوص تحديث تنقو فسل آية تنقو اسكو فسل مرقى وخير ما فس بالوارد يكدخ بالدخان لابن سعيدي وحديث الورقه صحويا ايات القران كما مرقص فتلتقي يوم تعجي السماء بدخان مبين دخان كما صرح حديث البخاري يا رسولنا الورقه صحويا صلى الله عليه وسلم كابن سعيد لو رجل من كيروا باصوا فاوحوا فالفاريه وها كدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحكيري ورواحد لابته مرهمين سيدنا رسول الله ورقص وحييري وحرويل يا رسولك يا عرب لو سوo daneeyaanta murqasa wuxuu wuxuu yiri musa'id marhumaynisaanayna rasuulaha murqasa allahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri aamantu billahi wa bi rasuulihi xaroon qoramaayee annu laa rusul siisu dowarbay dayy murqasa wuxuu hadacday ee waxay waxa yiraahaan غصا وخوري هو الدخ ا غص لوجه عصا لون خو دي اغص ولم طيب مرخ نمي وحنكوض ها روايض وحيفسد ليس لا يجهرون لا يذكرون معناه هذا قرب مرخ وحي خيرت الصال الا حديث المسلم قد يراهم سغالك illo waxba kaban jira ibn hajar asqalani rahimahu allah ta'ala kitab fi san'u al-nukal 'alam al-salah liidahu baa wuxu sabay hal hal intu soo qaado hal hal la صوق jawaabi wakadhalika talkhis wal habilqa xako intu soo qaaday bu ka jawaabi adana soo qaadu ka jawaabi midba meel bu saaray illo wan ka saxawaya man hadii kan laga batagna waxa jira xadith wa hawiyan بكر bakr iyo cumar booqdo oo ay udayay bakr iyo cumar iyo marxaas waxa weeyaan qusmaan iyo gabi iyo nabiyisaacsana inta uu ku dawayo qadii fakaano yaftatihu la salata bilhamdillahirrbilalami riwayada saa mutafaq walay wa laysa allah illatu id kulli hada walaway tayib taswaas sadaas amma marahibta afarta aliba maaligu آيات الذكر الحكيم اجلت سوره النمل وله بسم الله الرحمن الرحيم آيات الذكر الحكيم موياني خوتو jidan boo inta kala waxa quraanka il asuraha lugu ka saarama lugu tala gale waxa waya bidaati ayadu ma aha xagga niga digbuu tanayayso ee wuxu tagayii murqas xawiyan allahustaan ee imaam malik rahimahu allah ta'ala imaam wuxuu jeela shafiicina wala la jahr buliye wala la jahr walima abu hanifi ma waahma noo halka qawan walaasay marka waxa ah nusuus in bisin in kor wa ima wa ima mid lag واي لحد الاسقنا لي مرخو بدايه الكهده وحو الى الله تعالى وحس خلافا علماء مرخا حويا ان قرا ام بسم اسيده لو في الصلاة تحديدا شاف وحو يترجب ما لي وحو يترجب ما يذكر ولا كذلك ها, ها وهس خضر طيب ابو حنيفه وحو تستحب امام احمد وحو لكن وحو وا هوسبه لكن ابو احمد وحني حي قولك السلوية كانت تستحبه وهو واجب لك ما أسأله رجل رجلية طيب اللهم السلام عليكم أصوأ أصوأ. وحدثني وحدثني عن مالك عن نافي أن عبد الله من عمر كان وحا إذا فات ومرق وكتق الشيء وشي مرق وكتق ومن الصلاة سلاة كمينة مع الإمام إمام كمين إيسا فيما شيء جهر ولا جهر فيه ذا حديثة الإمام وإمامك بالقراءة ذا أنه إذا صلم الإمام وإمامه مرخه صلى الله عليه وسلم قام عبد الله بن عمر بمرخه سحوي أن استعقه فقرأ لنفسه نفسه أخرية فيما يقضي وحقه قذنيه وجهر ونلجه ريه رحمة الله بن عمر كريه مرخه وحوي أن أخرية قراء ذا ما يعفى مرخه سبحانه فقرأ للنفس السنة النفتي سنة 20 جلل في إمائي يقضي وحق قضينا يوجه رؤونا للجهر الجلل معنا الصلاة المركة قضينا يحاول إمامك وكسه قاري قضاء الشيطة وحاول إمامك ومصبوك بها قيب وكسه قاري قيبتوها قيب وكأيه قروه قادي جللل لكن النفتي سنة 20 جللل ومقيل جللل هذا مردوها كترم وحدثني امرؤ مالك عن يزيد بن الرومان انه قال وحركمت وحان اصليك تكلى يزيد بن الرومان قال وحضر ابو روح المدني وليده كنيته ابو روح وليده المدني ثقه ومحاور ابن سنح ابي هريره ابن روح بك ايوك وايوك والرجل وقال يصدق بقول يصدق وزيد له هاد بنتي وعالم ثقاه الى جنب نافع من جوير بك تكلى جبل نافع بن جوير بن بن مطعم فيغ مزوني مرخوي قنجيري وير فاف افتح عليه مرخا سان كفريه ونحن انغلو نصلي انغوتخينا مرخا فيغ مزوني ويرق قنجيري قنجيره عاديمه بمعنى وي اشاره ها السلام وي اشاره يقامت يغدر اشاره مرخا سخويه ان امامك كفره fa asfuh murqa asan ka fuday qiraaada calayhi dushiiisa wa annahu nunuu nucalli anu tukana ino ruuhaad ka fahmayisa in ay kadam imaam ka dadka tukinaya garanay dadka ku daba ku daba xidhay ee maamumiintisa qiraawo dadku dhisay ka korayaan laakiin ma sababaysi diinaya waxay tahay qofkan quraanka aska akhri salaaya ama halka iska fadhiya ma ka fuday kara imaamka adey ku waya باب القراءه في الصبح قراءه الصبح واي الاخر وحدثني يحيى عن مالك عن هشام عن عروه عن ابي ان ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما صلى الصبح صليح بتكدئ وفقر او اقري فيها صبحي سوره البقرة واخر في ركعتين لو ذنقتين ما لموديبا عن مالك جعلوا ادى الاخره سوره السجدة وحاول مالكها صورة وذهب أرتميسا أنسوا عنهم فقرأ فيها وكو أخذ صورة البقرة في الرقعتين اللواء رقعت كلتيهم اللو بذوذبا وحدثني عن مالك عن هشام عروة عن بيها النو صمع تفرد به مالك لكن وصح ونصح حديثكم عن هشام عروة عن بيها به عروة من الزبير أنه صنيعه مغلى عبد الله بن عامر بن ابي الغبيعه عبد الله بن عامر بن ابي الغبيعه ابو محمد العنزي قال وحي لي يقول وحي لي يا حسين لين وانتم كن وراء عمر وخطاب عمر وخطاب قال شيسا الصبحه صلاه صبح فقرا فيها وكا اخري بصوره يوسف اي الحجب الحج وصوره الحج وكا اخري قراءه قراءه بطيئه او تاتييبسن بطيئه معناها ان دغدغها وين يا دغدحس الين ترتيبسن ومرتلاً ومجوداً بدون الإسراع سوى أنت تجلي فقلت وحمنه والله ما قلت لأبطاء إذن هدى لقد كان يقوم حين يطلع الفجر والله ما قلت لأبطاء إذن هدو السدى يهول ماذا صور لقد كان وحمنه يقوم كيستاغ حين يطلع الفجر صبح مركو وحاويان دشرة. ومركو السدى ويبدو وعي له وقل له صلاة لديه وحاويان كعطات المركة على ذلك سوى روايته قال وحمنه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنساء وربيعة بن عبد الرحمن القاسم المحمد من الفرافضة بن عمير الحنفي فرافضة بن عمير الحنفي ومن كتب الرجال ويأعند المحدثين أنقصوا عنه ورقوا ويبك قال قالوا حويري ما أخذت كمان قادن صورة يوسف إلا من قراءة عثمان معفان قراءة اسم ويان إياها إلا من قراءة عثمان معفان قراءه العصام عصام ايها ايذا سوفت يوسف اخريا في الصبح صباحه اخريا مويل ومن كثرة ما كان يرددها من كثرة ما شيء بالذي كان يهوددها كيكو نوغو كل عليا لنا انغا ودي waxaa wayan waxaa diis ka cid ciliyo oo maantaan maqashood bari maqasho saado maqasho si xiftoon dab quraanka weli wadan digan oo bulshii somalad oo ayadoo iska sheegsheegi oo bulshii bulshii galida marqawaya waxa lagu مركه و خيري سبحان واخريه يومها دورتي له و كل يوم الصبح كذا طيب انسى عنه واحدثني عن مالك الناس قال ان عبد الله بن عمر كان هو يقرا في الصبح سبحك في السفر لسفرقه بالعشر الصوري الاول من المفصلي بالعشر 120 ودينيا عشر دوليه بالعشر الصور صورها مرخصا ويان ا توبان ك سورة من المفصل سعه خبيسه كميده و10 صوراده او خره ي قاف وذاريات سوره طور والنجم سوره قمر سوره الرحمن سوره نوح سوره الحديد سوره مجادله سورة الحشر انت سكرنا ميني سورة ضوضة واي جسئ يزاق بكتكنك واي وحدثني عن مالك في أن عبد الله بن عمر كان وحاق يقرأوك آخرين في الصباح الصلاة الصبح في السفر بن عشر الصور للطمق الصور الأولي الغهر قيم المفصل السبعة الخمسين في كل رقعات رقعات كستبي أم القرآن أم القرآن كإيه وصورة بكتكني طيب مرغم عليه ذو suba akhri sidee tobanka suuradeeda ugu horxeeya ku jiro wuxu sabayn jiray salaad marku midna ka maanto safar ku billowday maanto billowday wuxu sabaynayna maanta ragacad kasta suurad buu ku akhriyay safar ka amarkii in too ka soo noqono 10 وخسبينا يما ما انت مثلا تصحيوا بالوضاء صومه الصبح وكنتو كنسور فوقاقيه صلوتو داليه بالليل وكنتو كنسورتو ضريه صلوته ماجي بالليل عصو كذلك سفر خ انتو كديرو 12 كسورودا اوو سريا سوا قبيسين باو حد ناويان كانوا حيقراوك في الصبح الصبح في السفر السفر بالعشر الصور 12 كسورودات الاولى او ورغي المفصلة المفصل الصبح في كل رجعه رجعه شس باميل القران فاتحد ايو وصوره وكثر يقول اخي الله سبحانه وتعالى وحكى له كسو النبي صلى الله عليه وسلم انو كب توكن ييفو واخدا سفر مره كو جيره الصبحا لمده محاولاتين انو يد كتكني و سوانت ما جاوي حكي من باب يا في ام القران فاتحه و حكي فاتحنا عمال وحي اشيقان اولا صدح ايه طوان اسمي صدح ايه طوان رقع امام رحمه الله تعالى في عمدة القاري فشرح سيحي بخار مرحو مرحي انتو تري كو فاتحة الكتاب علينا لأن المصحف كمركي اللي قرأي يغال القفر فالتابة دي امال بالله بيوم لابا وحالينا هابويلي ام القرآن وعا قولينا لأن bay iyadu markaa waxa wayan ugu horreysaa oo ay hooyo u tahay inta kale wax kaana ma inay fadooc u yihiin waayay marasta had kanzi ku yaala waxa leeyahay magaca farad alwafiyatu tii dambeysreysa laana waxa bar way ku ka gudaysaa laakiin ولو كان galma walaalkaan waxa في ka dhigayaa هل hana fiidaha ahaay qaman hal ayad oo kamidaha dabaq dadawii kugu dhantay qabaan isugu gaarinnaa insha Allah baye maga alshanad wa haqiqahu amruha wa suratul hamd wal ilaha maga alihad la in alhamdu wa huwa ashamdu lakallabata maga alihad suratul salaam alayha tadaba asabul اطاصع او خاليدا اطاصع الكافي ما ليها العاشر الاساس ما ليها روايه واس قران سوراويس او غوريسا انت كلو ايتام بيان كانو الاساس ديويا غنت قيدكا سداي waxaa weeyaan inta far mafruu ayta qultuna ya asas ta khaswa kalwiya tawanka malum suud iktawis looy qana ale tqan fi qurun alawij jilada waweyn oo madbuuca afar wuxuu isagu 22 iyo 5 magac u tiriyey 25 isma boo tiriyey yaa waa kitaab muhiimad aad u badan quraanka luqad ka lagu fasiri karo oo dhan luqada ila luqada kale soo mu fasiri karo quraanka luqada arabiga marka sax waayaan uu ku soo dagay ee luqad ka hada laga heeri علوم القران مبحي ده علوم القران اول ما خال كوكا اللغه اللغه العربيه لان سانتا سوما اللغه العربيه مره صحاويه طيب ولذلك نروح غراها وحا ويان كتاب كان نيل كان حيس وحا طالب علم ماها ابن الاعرابي ميك لا طالب, طالب علم ماها ابن الاعرابي ورجل متقدميته ولا القدوة ياها انقص عنه لازم وين وقف البسطاء لان رجل ورجل لكنه تنوي كالسرياسه ما تحسبين كل ايدي ونار تنقد كل الليل نار اين سعنا وحين مرقص حدثني يحيى بن مالك عن, عن عبيد عبد الرحمن ويعقوب واي هي ان أبا سعيد قمنه عامر بن كليز عامر بن كريس بن الربيع اطال قرشي العبشمي وسحابه سوى عامر القرشي سو. اخبره وحوور وحو... حمي ايوه ابو سعيد وحوور حمي مثل ما قال عبد الرحمن عبد يعبو... آه... علاب بن عبد رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم انا دعو بي المكع من ضواقي وهو يصلي سوى تكليه فلما فرغ من صلاتي سلادي اسمه كفارقي لحقه وصو فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بادجيه يده قعنتيسي على يده عبيد قعيد قعنتيسي وهو يريد صلى الله عليه وسلم أن يخرج انه بح من باب المسجد الباقي المساكين وكب حيثو دونيا فقال وهو يري اني ارجو أن لا ارجو ورجيني الا تخرج من المسجد المساكين هذا كب حين حتى تعلم الا اذ اواتو او برته ما أنز الله إله من سودجم في التوراة التوراة ولا في الإنجيل إيه إنجيل تونة ولا في القرآن إيه قرآن كتونة مثل هاي ذو كان يعل سودجم قالوا بيو حوري فجعلتوا حنق ذا قلي أوبطه إنا ندب لغيه في المشي سعودك إنا ندب لغيه بمعنى أهرب بحيم سيانبرت رجاء ذلك آنطانيق الرجينية رجال ثم قلتوا حان يا رسول الله الصورة, الصورة التي تصوعتنا ذي البلان قاضي يا قال و خوري قريفه تقرا محال اخري اذا افتتح الصلاه صل اذا افتتحت الصلاه صلاه مرفعه في الفرس قال و خوري فقرات وحنا اخري الحمد لله رب العالمين حتى تيت لله انت على آخرها قال لنا فقال الرسول و صلى الله عليه وسلم هي اي هذه تنا سوره طويله وهي السبع المثاني وتدودا وحويا صونق نقنقدا لانه فاتحه وتدواء وصونق نقنقتايو في كل وحصلاة وفي كل رقعة بالوهرية يوالقرآن العظيم قرآن كيونا الذي كاصو أعجيت لإسيي واي الله سعى وعليه وحدثني عن مالك عن أبي النعيب عن وهب وكيسان لأنه سمع جابر عبد الله ومغل يقول سوى لمن صلى قفكة رقعة لم يغرى فيها ونكو أخرين من القرآن فاتح فلم يصلي أن تكلم il faram yusalli munaatukan وراء waraa imam imam qadashin ku tiilay mooyahan oo مالك ku soo noqonay oo Malik madhabkiisa wuxuu yahay haddad imam baa ku xiran tahay sideedaba waxa weeyaan salaadu haday jahliyay tahay faatiha laga marhabo haday siriyay tahayna waa laga arqaba ولي باتن باب كان ضمنه كهل دونا بابو خلف القراء خلف... باب القراءت لا يجر فيه بالقران طيب لا شو حربينا كو يلقد بسنكا خلافه اولمده رحمه الله عليه وحن صوتل ماناي ان المساله اولمده ككل دويشين او قاركود اي قبان مساله اه ام بسنكم مرقس حويان سيدي سبا وكميده مرقس حويان فاتح قارخود اي سيدهو <تصفيق> طيب مركة آثار بضل وحكسوا عن مركة ونحن هو قرق هذا مركة للجوق ونحن هو مركة للجوق فوق هذا تحدث مذهب إمام المالك رحمه الله تعالى فالسجل إذا مركة صحويا بسهم كوه حان تلمانئين وقران قضا كم إذا هين وفصل آيات صوراه الأحيية خاصة قوان وحيق قوان بالحنافية إمام أبو حنيفة إمام أحمد لما لا شخناه حيق قوان إلا أخريريو لكن لا السرعي السنية إمام الشافيع نوحه قوان رحمه الله تعالى إلا لجه ريو لكن مديدن لا السرعي السنية إنتانا في الدرس ولما تنوحه إذا صح الحديث فهو مذهبي ابن حج الوامير كبار أميمة الشافعية وهو في وقت أمير المؤمنين في الحديث بها ومع ذلك باوح الرجحة باسمك إلا سريسه لماذا أدل هذا سلا تلمانيسه لأنك في نارك أسمره طيب أنت سلا الرجحة حاوله تلمانيه إياه وحاوليه وإن باسمك هو الله اللهم إلا حديث كله قادة ذنبك إما يوانا الممح لكن واحاديثك السؤاله ترى امام مرجوح فانه وما ضعيف اليوم نقرا جحسيه هي وإما انه ضعيف هي وايه كان كلام قراءه غداشي سما الاخري يا امامك بابك ان يضلك ويرحمنا تمام كان غداشي سما عن مالك عن العلا بن عبد الحامل يعقوب أنه سمع أبا صائب مغلي الأنسان المذلي مجعيس عبد الله بن صائب مغلي أبا صائب مجعيس عبد الله بن صائب مولاه شامنه الزهرة يقول حليا سمعت أبا حليرة مغلي يقول سوى لا سمعت رسول الله مغلي صلى الله عليه يقول سوى لمن صلى الله صلاة في السلاة كذا لم يقرأ فيها ونكوا آخرين بأم القرآن فاتحها فهي خداج جمع الناقص فياء خداج ونقص واكو دحاي فياء خداج ونقص غير تمام ومنا الله ميسر له مرقفهي خداج ارغفرصه فها الله اللهم سعانا وايس كان مرخص حله توكيد هذا جمله ولا تنيا وتوكيد لفظي حله يقانونا من التوكيد اللفظي يرد كقولك ادردي ادردي ان ما نقول الله تعالى قال وحر فقلت حري يا ابا رتا بافر انا اني عنبه كل كل أكون وحنا هذا ورا الإمام إمامك قداشتيسا قال و هو يري إمامك قداشتيسا معناه مرخنا ما ناخذ يادي فغمز ذراعي فغمزه ووقف تي أساسه هويا هو خجي فغمز سوقت ذراعي ضنكي ثم قال و هو يري اقرب بها اخر في نفسك اظن افتاد اسم قشي اديني يا فارسي يقول يا فارس الو حكوا ودا هذا فارس غير فارس او تيلناها يا عجمي يبوكوا والله عجمي ما تابعك والله وكو كفتي مجله معنا قصو مرحو طيب لأنه لكن عربي كهد اللغه اللي غا يا لكن سوق العربي كيهدليه لغتي اللغه العربيه هيت هي فهم كيسنا فهم عجمي وجه لذلك عمر بن عبيد يشلورينجله معتزلي جاه عمر بن عبيد ضوحه ضعدي aa adaa iwm ku ma xusustu iwm bidooda yara wuxuu raamud luubay laba salaad waxay qabaan qofka haduu dambi ku dhoco meel jila bayl meelalteen luu taageeyo islaamku noo ka baxay gaaliman ma gaare laakiin qof saa dambi galu ku dhimsii soo ka toobad keenay waligi naadka bixmaaydaa amru luubay ayadu keenay ayadu danishadaha wuxuu yiri wa la yaxsi allah wa rasuluhu أبدا بلدوك ليب ومن يعس الله مع سيقف إله عاصي الله من الجهنم والصنة وليل وكوارية وذلك مرقى آية القاتل الليها الليلة طيب وإله وكوارية وليلها نون على لي مرقصة الله حكوية لي لوغه لوغه سو كان لوغه عربي وفهمك فهم عجمي <تصفيق> لوغه لوغه عربي لكن فهمك غير وفهمي عجميه شنو اللي يايوا سيدهبا وخه كيداي ادبك يا سلوبك عربي غو خنسدا شيغا اساغه اونلفولين انا حدنا وقيد لبنا مثلا تشارهم المه قادو حدو اور حداد وخا سوقن عشاء لا تقول رأيسا مياع إنه حلقية ما... ما أنت منذين والله في سنة إله سيعة الصدر. لكن لا يمكن أدبنا أن أدب رأي وأدب كأساس السديسة وعرض طويل استعمال الجريم عربنا وحلقوا لها اللي اللي قد أفهمها رسلس وحكر الله إله سنة لبع الوعيد لا يلزم منه تنفيذ الوعيد وعيد كالسديسة إلا فرية كمان ألا ميا د اورين بو يري الله غفور رحيم يا ميا د وخا جد كمر وي الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما ذلك لمن يشاء قال لهم اقصيوا سيوط الله ان دونوا دافي بس وحنقول هذا وخا يجيس يا فارس هذا البهرل بوو جايصون ا علماء قيبه فانا الله صلى الله عليه وسلم يقول السوال قال الله تبارك وتعالى إلهي الوحيي قسمت الصلاة صلاة ديوان قيبي بيني انا قيو وبين عبد ادرقيقا لصفين لم قيبت فنسوها قيبلكي لي قيب ما صار قال رسول الله رسول كلي صلى الله يقول وحورا دونك والعبد يقول العبد دونك وحورن الحمد لله رب العالمين يقول الله الهي وحورا تبارك وتعالى حمدني عبدي الضنكي ايوب ويقول وحور العبد الرحمن الرحيم يقول الله الهي وحورا اصنع علي وحي اماني عبدي ويقول العبد وحور مالك يوم الدين يقول الله له وحورا مجدا وحيش فيه عبد اذن يقول العبد اذن خورا ان الاه الا انت اله اياك معبودا واياك مستعينا فهذه الايه بين اني اياه وبين عبد اذن خي و دخيسه ولي ما سال و هو ويديس يقول العبد وحورا اهدر الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالل فهؤلاء كواس ضمي لعبدي أردون كي قروا حوصوا ناذين ولعبدي أردون كي قروا حوصوا ناذين ما سألوا وحيو ويديستو وحدثني عن مالك عن شامل عروة عن بيها أنه كان وحوا يغروكي أخذي خلف الإمام إمامك القذاشي فيما لا يجهر فيه الإمام إمامك وحنا لا يجهر فيه بالقراءة قراءة وحدثني عمالكه عن, عن حي سعيد عن ربيعه اثاثت ميرفيس و15 خيريه عن ربيعه بن عبد الرحمن الغيا والنقاسم بن محمد البكر الصديق قالوا وحا يقروك خلف الامامي امامك القذاشي سفي ما لا يظهر فيه فيما شيك لا يجرى له الجهر في حديث سالما امام امامك بالقراءه تقرا وحدثني عمالك عايزين مرغومان عن النافع من جبير بن مطعن كانوا يقرؤون شيخ اخيه خلف الامام امام كدراش فيما لا يجرى فيه بالقراء وحرق هذا الجهر قال يحيى وحوري قال مالك باو وحوري وذلك, وذلك كاسنا أحب ما شيء لوكه كلكعيل بان يهوى يا سامعته مقلي الي في ذلك انا كنت افسن اللهم صل عليه تكلا طيب هذا هو وحين التلممينا باسم كمحاك خيره إلا يلاه فاتح ذهبته إلا الركن من أركان الصلاة تهي الله خلافة بينها العلم لكن ما كل هاباء مسميسه هاباء فلا يسوهي طيب لا يعفل السكر أمر لك وحاليس هو فقسيه القرآن إلا أخرى في السلاة إلا أركان صلاة كمتال لكن القرآن كاسم يفاتح ذا لازم أن يسمى هاليسوهي كل مفاتح هذا اللازم يجدوها تنوح يسكوه في الصغير مفاتح هذا قنبه اللازم مثل بعضها قوله يسوب بذينه وإلهي وحاصة بيسكير بحا قرآنك إنه وحكا مذا أخرده أما فاتحه النقدته أما قوله الله النقده أما معودته النقدته أما بغراه النقدته إنه وحلوه أخرين بالرحب وحنوه دليشن بإلهي وحنوه دليشن بإلهي فقرأوا ما تيسر من القرآن وحكوه لمرقص وحاولي النبي صلى الله عليه وسلم لنك الوريد لخلاده رغافعا لمسيح السلاة اللي يقاني ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن وحكوه في القرآنك أخلي ما تيسر ورمضوا عام بيسي له مرقص وحاولي أن تيسر من القرآن قرآنك وحكوه في ذلك أما قفت فاتحه في القرآن أما معاوذتين أما قوله والله متكو دوني أخلي له حالك ستاغيجي qolomaasha xasir maran way soo istagaay qolona waxay yigaheen oo qoladaas markaa waxay u dheliisay arintaas ee waxay u dheliisay markaa iyada quraanka faqira u ma ta yassara min alquraani ayay u dheliisay hadaba الشافعي الى فاتحه ركن التحيي قران ككله و غدين امام مالك نفاتحه الى ركن التحيي ان سورتك لو جيان ركن الى التحيي بمي... اي قول كما سناده وانا واخ راي سفتح ارغانتك متانيه قولوا عسج اللهما الى قولك كص... أ... استجابه توصل لو لكن مالكيه المذهب كوا كي... ويا تحقيقسوا لاغحيا انه وحايه مساله <تصفيق> وحاول أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ممشافعي إمام أحمد هو فقصية ممشافعي لكن رواية وكالدولية وحاجة التوى فقصية حنفيذة لأن حنفيذة عيدة هنا فأتحاد وقل ما هي بعضها بمرخص حاول أن تخميذ ميدة هنا ويها الله مستعاف صفياني الثورية أوزاعي يأيون السلام حنفيذة قبعا و وحويا مسالهن baydarisnayan iyadu faqru ma ما Alim Abu Ibn Qudama fi al-Mughni sawna sida so kale wuxuleeyay waxa dalil uu u yahay faqru ma القرآن min al-Qur'aniyo faqru u ma tayasara minhu iyo fa'is al-Mughra ma tayasara maaka min al-Qur'an ku yiri Nabiyisa asananki iyo waxa san waxay dalil u yihiin bu yiri in murxas wax kale la akhdig وحمرك كنتي فاتح ذو بس ما كمده مسمى خلافه وحكيمه فاتح ذو الضواء آياتاته لا يسمعه وآيات القرآنك ودليله ولقد أتيناك السبع مئة المثال لكن عينها آياتها قابك الله وترنا يسمعه فقير مثلا نوح نوترنا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم وآيات الله بات الرحمن الرحيم وآيات السلاحات إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم واهد وحويا للحاد تتفضل مرخينا وحان روا الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قبل اسكو انت اسا تداوا بان قل يها ارانيا بسنك كميد ما وايه يداهن ما عليهم انت اسا يداهن غير المغضوب عليهم ولا الضالين واه wa nawmi ta'ala ayad kasu sar biiran ma hadilu abiyda hadith gadda soo maraylay fa ila yaqulu al abd ihdina al sirata al mustaqima al sirata alladheena an'amsu alayhim ghayr al mardubi alayhim wa rad dalina ma hal ila akhriisa fa ha ulay al abdi sumaha ha ulay ma jama'u sawi mufrad wa jama' sumaha aqallu min sab'a wa thalatha wiilaa iyo fafo lo ayadoo aqal joogta luqada carabiga ah wa 3 ila 4 sax ah oo meesha aanu ugu jira halkaas intaani iyo qaliyo mar khadkaas ayuu ka qadanayaa 3 mar khadkaas kaere isku wadi dad ayo tahay laakiin todoba ayo qof looti iyo keyfiyada loo tirayo khilaaf ka taniye mar kan mas'alada waqtiga uu leeyahay naga dhicay لبدا فاتح لكم اذا حين او واسبي وحل لا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم حل رواه هلكا سوي تاكيد اه خلاف وكمر يا وعجيب اينو كسو انا حديث شريم ومصلى باصصاري اثارتوا ظننا وحيت الماميان ان امام مالك سملم قيص مرخ امام مالك كح قباسل وشرم ان اكلنا قراءه اديكا فاتحه مد ان واخريه يسوديدن قفكه لكن مامومكم حضره فاتحه ما اخريا ومثلها قال امام مالك ويويري حدو صلاه لله حديس ليته انا اخري ابو حنيفه لو حول الله يمكن كلضان امام مامون بطهي ادي واخرا اقرئ برا امسنو راع امام ها اسك دغايسو ركوعون سوتوسون اده واخري اد ملغغلي امسوي و ابو حنيفه السوريه امام احمد يا امام الشافعي ولا اخري بس وراجح اسو صوادو بس كذلك وحاول يا فاتحا وتضرا يا دود مرتي انت ودنبيسيس لهده هذا هنا عمس علي من لك القادم هاجي وحكرايد والرغاجه فاتحا المروه البوك واجب منصفه هاي بعضه هانا لا مقره لان الا حد قريه صار عمرنا يلو مايلكيني هل اثر او سلبا يا بركي اي وحي كل لا لو حاول يا فقره ثم غرامه ياسر معكه من القران طيب تان النصوص تفسر بعضها بعضا ايذا اسفشلسه النبي صلى الله عليه وسلم ما فسرها ومرخص حول قميص لي وحا فسرها فحول كصحابه اجماع اجماعهم كانتيبه مساله ثانيه بس هل لها ضو اجماع او دحينه خلاف قدبه لا اجل الله تقلمه ديكايسه ها مساله اخرى لها ضو اجماع دبدد مرخص حويا بجو اه انذا صعب وي من هبطوا قبرص ومرخص حويا ودميسل دلقدي هيديما او انت عدله كجلت وان فروسكيل عليو داو اسكيل خلاف كانوا اسكيل ليهين اجراعه ريبو دعيكاستو وراو كصوينه انتس الله والسلام عليهم باب احباب يترك القراء تقرا الا خلف امام امام في قراء شيسا فيما شيء جهر به لجهريه وحدثني أحياء عن مالك النافع عبد الله بن عمر كان وحو إذا سئل مركي الودي هل يغرأ مع أخرية أحد خلف الإمام قال وحوه إذا صلى أحدكم مثل مركو التكنية خلف الإمام فحسبه أحكى في نقراءة الإمام تاسع فويدا صلى وحده وكل قبر قد كنا لنا فليقره اخر يوم قال وحيري وكان عبد الله بن عمر روحها لا يقر وكان اخر خلف الامام امام كداشيسه قال يحيى وحيري سبيت مالك مغلي يقول يسقوله فالامر امره عندنا عتيدا ان يقرا الرجل منكم وانه اخره ورال امام امام كداشيسه فيما الله يجهر فيه وكان وحل لا جهره الامام امامكم بالقراء تقرا و يترك القراء تقرا و كتفي فيما شغي الجهر و اللا جهر بالقراء تقرا و حدثني عن شهاب عن ابنه اوكيمه ابن الليثي ابن اوكيمه الليثي بن عيسى و عمار باليداه و انت اسوقبوك جنان عامر عمر يا عامر طيب مرخ وحويا وابن قريمه الليث ابو الوليد المدني باليلى والثقه بقدير كومرخ جلبه قد برنسي ضيع عبد ليس وتدواتي سالبيه فقال وحويد كسو عربي روى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان صرف وكبح من صلاه صلاه جهرا ولا جهرا فيها دخلده بالقراءه فقال وحويد هل قرعه ماخذ المعي مع الى منكم حقنا من احد قفي الف المرويت قف قراءه الالف مجره فقال وحويد نعم ها انا يا رسول الرسولك الى قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أقول لها ما لمحا يسو ماذا يو أنزع القرآن القرآنك الذي يجيدني في معنى القرآنك محا لقيه جيدني يا واسدين أنا سيقول لك بغيسى لو فانتهى الناس عن قراءة القراءة وكرها بطومين مع رسول الله رسول عيسى صلى الله عليه وسلم فيما جهره في ولده الرسول صلى الله عليه وسلم بالقراءه حين قراءه حين صلى ذلك عمر بن المغله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ما الحديث ورخ عليه قراءته قبي قد كلي با لوديه صلاه بردي جريته لكن سده ما سير رجحه قراءه الجهري لا وجهه ان كر بو قاديه مره كر قاد كيف كر توبينه اقرن يتوبل ريتوني وحاولا أقرأ لنفسك يا فارسي بابو ماجهو حكونا بابو في تأميني امين خلف الإمامي إمامك قداش يسا مرقص ها أمين لي له ملكة آمين أثر كذا أمنا بلغكينا أمنا بلغكينا ملكة قد غادوا حسبوا فقسيهم مدل آخرين يو امين يا امين الله سميت الله لكن الامام حمزه يكساي و وحيران وال ايمالين ايمالاد سبت قنين ولاد واخا ويان قراءات كانوا lagu bartaan xudhur lagu bartaa eemalad waxaa wayaan e mim saaso khalidah walaa emaalad iyo hooyn waxa loo jeerinaya emaalad soo saamay ah saama mar اللهم استعان وعليه تغلال منذك لأمين تني واسمه فعل وإلههن أجير مركة آمين بقول إن كنت نصوهت كيسوه معليه ذو قسط بوله قرية حقوق السنتين مرك وردالينا يقال لبقل السنتين بهاية قسط مركة آمين بذلك يوسكو دي لهاية هم شاء الله ورداله آمين أمه أمين لبضع اللقاء وصيحسن انتكار ويا امين يا امين تصفيق هذيك الدرس هذا غران خانق البيت الحرام وخلي. طيب اسم الفعل وياهو يالمرخص حويا وفعل بمعنى اسميه والامر ان لم يكن للنوع محل فيه هو اسم النحو سهل وحي هل برج المال صوم عين دونك حي هل يو سهل يو كفه يو حويا يكونوا عسقل متاع نسعم ويا وحدثني عن يحيى لكن ay mar waxay isku yirhaysaan aad ugu fiirsaha hadda آمين aamin ma oranayaa mise ma oranayaa gabiisba imaam mariiku xuleeyay ruwaaya imaam mariiku wuxuu leeyahay marka saxa weeyaan iyo ruwaayaha waxa uu xaqsanata aamin wuxuu oranayaa asagu si aamisi waaye waddalika waxa weeyaan shaafiisiis wada yaan dadkeena hadda wa malikiyay xal khalafiyi sabta ايمامي دا هيبا ميندلو ياني وماليك الراوي وحنفه خصومات اما امام الشافعي هي مذهب كابو حنفه الصلاه مشهور كيو امام احمد وخاي قادامو ايي سنيه وخاي اسكو خلافين امركم كر بو قاديم سوورني وامي سنخلافيه ضمن شافعي ودخله كور اورمايو مالكيه ودخله هيب ها كور اورمايو شافعي احمد ودخله كور بو طيب انس عمر ا ما ممكن ساكورن امين و ارانيو لكن هناك خلافين محاصب و اراني مثل كرب و اراني و مثل خلافية و ويا خلافة و مثل خلافة و حوالي سيدة وغرغة يحسننا الدلالة ملكية النصوص و ملكية في ريانا نفتيس و مقشيه نفتيس و مقشيه انظر الله وبهما امين الاسؤلاء او غيريو او او او او ارانيو طيب و الامام في السبع في الجديد جديد في القديم قلت في حكمه جديد كسوما الا سيده توماس رموياني يا امام مالك يا حنفيد وحقيقه هوس وورن اممك سيده بو سريسان كوربا ورن كما امينته يا طيب امام احمد القرب ورن بقبا امين لكن مسن مسواه واجب امينته عند علماء واصمه اللهم الذي ظهر له حقا وواجب خرافه ضل يشيع الوحيراهم وصلاه ابو ربه هذه امين لي يا اختي انرجي ري سالا والله ما في شيء